اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وعير المغضوب عليهم ولا الضال إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا, سرا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تبور, يرجون تجارة لن تبور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 ثم أورثنا الكتاب الذي اصطغينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِيرَ مِنْ ذَهَبِ وَلُؤْلُؤَ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَزْهَدْ عَنْ النَّالِ حَذَّا إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٍ شَكُورٍ الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نوبا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا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 السماوات والأرض أن تزولا ولئن ذلك إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما وأقسموا بالله ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما دابهم إلا نهورا استكبارا بالأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوه وَمَا كَانَ الله ليعجزه من شَيْءٍ في السَّمَاوَاتِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ كان شَيْءٍ قديرا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عليما قديرا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 فإن الله كان بعباده بصيرا يا سيين والقرآن الحكيم لَمِنَ لمن المرسلين على صراطهم مستقيم تنزيل الرَّحِيمِ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 إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما, ونكتب ما قدموا وآذارهم وكل شيء أحطيناه في إمامهم مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون واضرب لهم مثلا أصحاب الْقَرْيَةِ إِذْ جاءها المرسلون إِذْ أَرْسَلْنَا إليهم اثنين فكذبوهما فعذبنا بثالث فقالوا إِنَّا إليكم مرسلون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 لَإِنَّمَا كَانَتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَاعِرُونَ أَحَمَّ يَذُكِرُونَ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ اللَّهُ سمع الله لمن حميدا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 إِي يُرِيدُنَّ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لِّمَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا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 إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حفرة على العباد يا حفرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون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 وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في البلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا, ولا هم ينقدون إلا رحمة منا ومتى إلى حين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيَكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ نَافِقُونَ مِنْ نَارٍ رَزْقَكُمُ اللَّهُ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 فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداد الى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا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 إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فاكهون هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مت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 فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا وَمَا وما علمناه وَمَا وما ينبغي له إن هُوَ إلا ذكر وَقُرْآنٌ مبين لينذر من كان حيا ويحق كان حيا، القول على الكافرين الله يا الله لمن حميدة لا.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون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 فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلمون اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خطيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم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 أوليس الذي خلق السماوات والأرض بطادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا من يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء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 إلا من خطف الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويذخرون وإذا ذكرون يذكرون وإذا رأوا آية وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أَإِذَا مَثَنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَأَإِنَّا لَمَظْرُونٌ أَإِذَا مَثَنَّا وَكُنَّا ترابا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 احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى طراط الجحيم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 بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجدون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين هؤلاء لَهُمْ رِزْقُ مَعْلُومٌ فَوَكِهُمْ هُمْ مُكَامُونَ فِجَارَةٍ نَعِيمٌ أَلَى سُرُورِهُمْ مُتَقَابِلٌ يُطَهِّرُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِنْ نَعِيمٍ بِيْضَاءٍ لَذَّةٍ للشاربين لَا فيها غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْ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 قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ردي لكنت من المحضرين أبنا نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير فذلك خير نزلا أم شجرة الزقون إنا جعلناها فتمة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ضلوا هكأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لا منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن لهم عليها لشوبا مِنْ ثم إن مرجعهم لا الجحيم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على اثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين الله ان <تصفيق> الله الله Whoa.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 ولقد نابانا نوح فلنعنا المجيبون ونجيناه وأهله من الكرد العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم نغرقنا الآخرين وان من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا لا تعبدون فإفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنقون برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مذبرين فراغ إلى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 فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي فيهدين رب هذلي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه استعي قال يا بني إني أرى في المنام اني أذبحك فانظر ماذا ترى فتفعل ما تؤمر سَتَجِدُنِي إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم واتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت ربيا إنا كذلك نجزي وفزيناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إِبْرَاهِيمَ كذلك نجد المحسنين إِنَّهُ من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاقه وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْتَنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَّ عَلَى موسى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ فَكَانُوا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 سرين اذ قال لقومه الا تستقون اتبعون بعل وتذرون احتنا الخالقين الله ربكم ورب فكلبوه فإنهم لا محضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنك ذلك نجيز المحتنين إنه من عبادنا المؤمنين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 وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الهلك المشهون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للابث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم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 سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون من تم عليه بفاترين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون قُل إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا يَقُولُونَ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا مِنْ عِلْمِكُمْ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فكهروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفب عذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فتوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصرون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله شميع الله لمن حميده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبطر سمع الله, الله لمن حميده in سمع الله لمن حميده قامد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد انت نور السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد انت قيوم السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد على كل حال اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وانت على كل شيء قدير لك الحمد كالذين نقول وخير وخيرا مما نقول ولك الحمدك الذي تقول سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك اللهم لك اسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أَخَّرْنَا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إِلَّا أنت اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين يا رب العالمين اللهم لا تشوه خلقنا بالنار اللهم ان اجسادنا لا تقوى على النار اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا للقران وصالح اعمالنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم لا تبع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ضللا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا أثيرا إلا فكفت أسره يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعف عنا يا كريم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين اللهم اعتق رقابنا ورقاب, ورقاب ابائنا وامهاتنا واخواتنا واخواننا ومن حضر معنا ومن احبنا فيك ومن احببناه فيك من النار اللهم اعتقنا جميعا من النار اللهم اعتقنا جميعا من النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم لا, اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لم تبور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الفردوت الأعلى من الجنة يا عز الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أرحم الراحمين وقفنا ببابك, وقفنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طرستنا فإنّه لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم ان شهر رمضان قد تخرم اللهم اجعلنا فيه من المقبولين اللهم واعده علينا اعواما عديده وازمنه مديده ونحن في صحة وخير وحياة سعيده يا الجلال والإكرام اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم يا بالجلال والإكرام اللهم اللهم اغفر وارحم لمن بني هذا المسجد على نيته اللهم اغفر له ولذريته اللهم من كان سببا في هذا الجمع الكريم اللهم وأصلح ذريته واغفر له ولوالديه يا ذا الجلال والكرام يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلا ان تصلح امه محمد في كل مكان اللهم اصلح أمتك محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان اللهم ارفع المرض والجاء اللهم ارفع المرض والأذى وال والجهل ياد الجلال والإكرام عن أمتك الإسلام اللهم ارفع الظلم عن المظلومين والبأس عن يا اللهم كل إخواننا المضطهدين في دينهم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم كل إخواننا في الصومال اللهم كلهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا والوالدين ولوالديهم أجمعين يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين